ذلك ومن عقب من ذي ومن قدرين عن بعيد لمن من الله إن الله لدعى فرق ذلك سُبْحَانَ رَبِّكَ الله كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا منه مَا يَدْعُونَ مِنْ الله مُولٌ وَلَا عَاتِقٌ إن الله لطيف طبيع لأبنى في السماء في الغرب وإن الله نفر الغريب ألم تر أن الله سخر ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمري وإن سماء تقع على الأرض إلا بإذن إن الله من الناس خفوف رحيم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسير يَعْبُدُونَ مِنْ تُورِ اللَّهِ الْعَلَمِ الْمَذِّبِي سُفْطَانَهُ وَمَا لَيْسَ مَتُمْهُمْ مِنْ عِلِمْ وَمَا لِلَّهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ لَا مَيِّنَاتٍ فِي الَّذِينَ كَفَرُوا يَكَادُ الْمَلَائِكَةُ يَسْدَلُونَ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ لِلْكَافِرِينَ قَالَ هَٰيَئَتْهَا قُلِ الْأَفَاَنَّكُمْ بِالشَّمْسِ دَارُونَ نَعَمْ أَنَّ النُّورَ آتَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ يَا إِنَّ الَّذِينَ تَذَرُونَ مِنْ دُّونِ اللَّهِ أَنْ يَفْلُقُوا زُبَابًا وَنَوْلِ تَمَعُونَ وَإِنْ يَسْلُمَهُ الْمَابُ شَيْحَاً لَيَسْتَنُقِرُهُ ما أحد الله حق ودعه إن الله قبيل عزيز الله يصطفي إلى الملكة رسله ومن الناس إن الله سريع من المصير. يوم ما بين الانقي وما ختمه من الله ينتظر تعالوا يا ايها الذين آمنوا اعدوا انفسكم وقوموا قد دخر الخير الله الرحمن والرحيم وجاء وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَأْثَمًا لَيَمَسَّنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا مَا وَعَدَهُ سَنُهِينُ الْمُعْتَدِينَ وَيَحْكُمُ